وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم